فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكتة واحدة في يوم إذ وقعت الواقة ونشقت السماء فهي يوم إذ وهي والملك على أرجاء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 ولم ادري ما حسابي يا, يا ليتها كانت القاضية ما اغنى عني مالي هلك عني سلطاني خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم وفي سلسلة ذرعها سبع ذراعا فسلكوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحط على طعام المسكين فليس له اليوم هؤلاء حميم فليس له اليوم هؤلاء حميد